بسم الله الرحمن الرحيم ا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوا وعدوا وكم اولياء اتقون اليهم, تلقون إليهم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 ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يبقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطون عليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وألسنتهم بالسوء ووادو لا تكفرون لا تفعم أرح ولا أولادكم يوم القيامة يفسر بينكم والله بما تعملون بصير وقد كانت لكم قصوة حسنة في Raima, dan mereka yang mengikuti mereka, mereka berkata kepada umat mereka, "Aku akan memberikan keberuntungan كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده.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 لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ وَالرَّحْمَنِ الْحَمِيدِ عسى الله أن سَلَّمَ اللَّهُ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادِيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ لا يَنْهَى الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب لكم مقصطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم, وأخرجوكم شاركم وظهروا على خراجكم أن تولّهم وَمَيَّتَ وَلَهُمْ فَأُنَالَكَ هُمْ عَالِمُونَ يَا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 وَلَئِن جَنَحْتَ لِlec-أنْتَ لَضَالٌّ فَاتَّبِعْ مَا تَهْوَى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 وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إلَى الْقُبَّارِ فَعَقَبَتُمْ فَأَتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَرْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْزَلَ يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا الَّذِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقُ وَلَا يَزْنِي وَلَا يَقْتُلُ النَّفْسَ أَوْلَا دَهُمْ وَلَا يَقْتُلُ أَوْلَادَهُمْ وَلَا, ولا يَأْتِي بِبُهْتَانٍ فَالتَّنِينُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَخْسِنَّكُم فِي مَعْرُوفٍ فَبَايَعْنَاكَ وَاسْتَغْفِرْ لَنَا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس القفار من أصحاب القبور